لآل لا لا آل القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدم الصراط المستقيم صراط Och han är en som هم يستوفون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آل فوقت <تصفيق> <تصفيق> بالسلام بغلاء من عظيم وبشمه بغلاء من عظيم فأقبلت ورته في صرة فصكت وجهه فصكت وجهار فأخرجا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها is Amen. Mm -hmm. إلا قالوا, إلا قالوا ساهرهم أو نجنون أتوى صوبي Oh